يا <تصفيق> أَيُّهَا أروب ما جاءكم من الحق يخرجون In يقولون لكم لَكُمْ ويبسطوا وَيَبْسُطُ أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم الله <تصفيق> بك يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أشوة حسنة في مِمَّ تَرْجُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ كَفَرْنَا بِكُم وَبَذَّبْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ربنا عليك توكلا وإليك أنا وإليك المصير ربنا بنا إنك أنت العزيز الأكيم لقد كان لكم فيهم أشوة وَلَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَلِيُّ الْحَمِيدُ والله غفر ولم يخرجوكم You flee. فأَنْ قرنجكُمِّ يد يَالِقُ الله <تصفيق> أغلى Yeah no. Um... <tries> um... فَتَكُمْ شَيْئًا مِنَ الْأَزْوَاجِ كُمْ إلَى yeah um. لا يسرقنا ولا يزني ولا يأتين بوردانيم ترينه بين أينن وارجولين ولا يرصينا ولا يرصينا إِنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَا يَعُونَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إن Yeah. Yeah is